بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين سيدي قداسة البابا المعظم البطريرك القديس الانبا كيرلس السادس ماذا أقول سيدي ماذا أقول عن حنان قلبك ماذا أقول عن حبك لأولادك كم كنت تسهر سيدي لأجلنا تصلي وتطلب عن شعبك كم كنت تشفق على الناس في كل مواقف حياتهم كم كان قلبك ينبض حنانا وحبا كم كنت يا أبانا مثلا لراع صالح يرعى شعبه باستقامة وبر من اجل هذا يصر ابنك الشماس بولس ملاك من إنتاج شركة بشويفون أن يقدم شريطه الجديد البحنون في 9 مارس 2007